وعلى بعض التقسيمات كلنا هي السنة الثانية التي كانت فيها هذه الغزوة وبعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الحوادث التي حدثت في هذه السنة فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته أم كلثوم لعثمان بن عفان رضي الله عنه بعد أن ماتت رقية عنده علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة بدل لما جاء البشير يبشر بنصر المؤمنين في غزوة بدر كان المسلمون قد انتهوا من دفن رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم فبعد ذلك بقليل زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الثانية أم كلثوم لعثمان رضي الله عنه ولذلك كان عثمان يسمى بذن نورين كان يسمى ذن نورين وفي هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا وأمها أخت عثمان بن مظعون أم حفصة هي أخت عثمان بن مظعون وكانت حفصة قبل النبي صلى الله عليه وسلم تحت خنيس ابن حذافة السهمي رضي الله عنه فتوفي عنها بجراحة أصابته ببدل كانت حفصة زوجا لخنيس بن حذافة السهمي. فمات خنيس بجراحات كانت قد أصابته في غزوة بدر فإن جرح في بدر ثم عاد ومات بعد ذلك فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده وفي هذه السنة أيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بن خزيمه زينب الهلالية من بني هلال بن عامل كانت رضي الله عنها تدعى في الجاهلية بأم المساكين كانت مشهورة في الجاهلية قبل الإسلام بأم المساكين لأنها كانت رحيمة رؤوفة محسنة إليهم وكانت قبل أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحت عبد الله بن جحش فقتل عنها عبد الله في أحد وهي أخت ميمونة بنت الحالث لأمها وفيها في هذه السنة أيضا ولد الحسن بن علي رضي الله عنه الحسن بن علي بن أبي طالب ولد في هذه السنة وفي هذه السنة أيضا حجمت الخمر وكان تحريم الخمر بالتدريج شيئا فشيئا لما كان عليه العرب من المحبة الشديدة لها كان العرب يشربون الخمر كعادتهم في الحياة فلم ينزل تحريم الخمر قطعا مرة واحدة بل نزل شيئا فشيئا فلم يكن قال كان تحريمها بالتدريج لما كان عليه العرب من المحبة الشديدة لها للخمر فيصعب إذن تحريمها دفعة واحدة يصعب أن تحرم فجأة وكان ذلك التحريم تابعا لحوادث تنفر عنها لأن المنكر إذا أسند تحريمه لحادثة أقل الجميع على تقبيحها كان ذلك لعلى ال الشيء المنكر عندما يأتي تحريمه في وقت لحادثة وقعت فعلا فعند ذلك تجد الناس جميعا يوافقون على هذا ويكررونه وكان ذلك أشد تأثيرا في النفس فأول ما بين فيها قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس أول شأن الخمر كان الناس يشربونها فسألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى أن الخمر والميسر الميسر هو اللعب بالنقود اللعب بالأموال من يربحه مال الآخر يسمى كمارا أيضا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر وعن الميسر فأنزل الله تعالى فيهما حكما فقال فيهما في الخمر والميسر اسم كبير ومنافع فاسم كبير يدل على عظم الإثم والذنب فيهما ومنافع والمنافع شيء قليل جاد بالنكر فيهما اسم كبير ومنافع للناس منفعة نعم فالخمر فيها منفعة فيها منفعة للتاجر الذي يبيعها يربح منها فيها منفعة يستخدمونها دواء أحيانا فيما يستخدمونها وقت البنز الشديد أو وقت العملية ومثل هذا تخفف الألم فيها بعض المنفعة الميسر اللعب بالنقود فيه منفعة أنه يلعب فيربح مالا كثيرا بدون تعب فالخمر والميسر فيهما إثم كبير فيهما ضرر كبير وفيهما بعض المنافع وعندما نقارن المنافع بالمفاسد نجد أن المفاسد أكثر والعاقل الإنسان العاقل يختار الـ الـ الـ الـ ماذا يختار المنفعة الكثيرة ويترك الضرر القليل وليس العكس يعني لا نجد شخصا إذا كنا له هذا شيء فيه ضرر كبير وفيه نفع قليل قل أن تجد عاقلا يقبل هذا فهم يتركونه ولا يقبلونه فهذا أول ما أنزل في الخمر فينا وبعد ذلك قال هنا من فعَتُ التصدق بربحه على الفقراء كما كانت عادة العرب يربحون مالا ويتصدقون منه ومن الخمر تقوية الجسم يعني على بعض العمل في بعض الأوقات ولما شلبها بعض المسلمين لما شلب بعض المسلمين الخمر وخلط في القراءة بعض المسلمين شلب الخمر ووقف يصلي فقال يا كل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون فهذا قلب للمعنى بسبب شربه للخمر ذهب عقله ولا يدري ماذا يقول فأنزل الله سبحانه بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذا حرمت الخمر في وقت الصلوات فقط لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون لكي تعلموا ماذا تقولون. قد يدعو الانسان لنفسه فيدعو على نفسه وهو لا يدري فكنا فنهى الله تعالى عنها وقال لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى فكنا حتى تعلموا ما تقولون فكان هذا مستوى ثانيا لتحريم الخمر فاذا شرب الشخص الخمر وقت الظهر لا يكاد يفيقوا عند العصر فإذا شربها بعد العصر لا يفيقوا إلى المغرب إذا شربها بعد المغرب لا يفيقوا إلى العشاء فمتى يشربون؟ كانوا يشربون بعد العشاء مثلا وهذا تضييق لوقتها ثم شرب بعض المسلمين الخمر فحدث بينهم اعتداء ضرب بعضهم بعضا هجم بعضهم على بعض تحت تأثير الخمر ولما حدث ذلك لما حدث من شربها اعتداء بعض المسلمين على إخوانهم حرمت قطعيا قطعيا يعني تحريما نهائيا أخيرا فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا الخمر وكذلك الميسر فإن وكذلك الأنصاب الأنصاب هي حجارة كانوا يحددونها يذبحون عندها ولا بأس أنهم يصنعونها أصناما أو لا يصنعون هذا نصب هذا مكان للذبح يذبحون فيه فنا عند حجر معين والأزلام الأزلام ثلاثة من الأعواد ثلاثة من السهام فنا كانوا يكتبون في طرف واحدة افعل والثانية لا تفعل والثالثة لا شيء ويضعونها في قوب يقلبونها فإن أمام الأصنام عند آلهتهم ثم يختارون واحدا فإذا أراد الشخص زواجا أو طلاقا أو سفراً أو تجارة أو بيعا أو شراءا يذهب أولا إلى كاهن الصنم إلى المسؤول عن هذا الصنم ويقول أردت أن أتزوج أردت أن أتاجر أردت أن أسافر فماذا أفعل فيدفع له مالا ثم يعطيه هذه الأخداح يكلبها ويختار منها واحدا فإذا وجد فعل فيقول إن الأصنام راضية عنك وهذا سفر طيب مبارك فذهب إليه أو قال لا تفعل يقولون له لا تذهب إلى هذا السفر ففيه ضرر علي أو إذا لم يجد شيئا فهمنا أعاد مرة ثالثة مرة ثانية فالله تعالى نهى عن هذه جميعا وقال إن هذا جميعا هو رجس باطل من عمل الشيطان فاجتنبوه كان تجنبوه وابتعدوا عنه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمل والميسر الشيطان يريد أن يفسد بينكم يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء أن يبغض بعضكم بعضا وأن يعادي بعضكم بعضا في الخمل وفي الميسر في الخمل يحدث هذا وكذلك في اللعب بالأموال وانظر اليوم إلى, إلى معظم إلى غالب من يشرب الخمر ويلعب الميسر غالبا بعد لعبهم للميسر وشرب الخمر غالبا يحدث بينهم تقاتل وتضارب وشيء من هذا فهذا من وسواس الشيطان الذي يريد أن يفسد بين المسلمين ويصدكم عن ذكر الله وهذا الشيطان يصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة يبعدهم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون يعني هل تفعلون ذلك والسؤال هنا ليس سؤالا قصد به للصفام بل هو سؤال قصد به الحث والتشجير يعني فهل تقبلون هذا هل أنتم منتهون عن هذا الفعل القبيح والمعنى انتهوا وقد أجاب المسلمون الصادقون في ذلك الوقت عندما نزلت الآية فقالوا انتعينا انتعينا فليجب المسلمون الآن هذا هذه نصيحة من كاتب الكتاب رحمه الله تعالى قال إن المسلمين الأولين لما نزلت آية الخمر فإن يقول العلماء سالت طرقات المدينة بالخمر لما نزلت آية التحليم لما أنزلت هذه الآية كان الناس يخرجون من بيوتهم يحملون أكواب الخمر يصبونها في الشوارع يجمونها ما قال شخص أبيعها وأنتفع منها وأخذ من المال شيئا لما نزل تحريمها أجاب المسلمون أمر الله مطلقا وكانوا يركونها في الشوارع. فقد أجاب المسلمون أمر الله تعالى بقوله انتهينا طيب قال المصنف فليجب المسلمون الآن يعني ينبغي للمسلمين أن يجيبوا أمر الله اليوم وأن ينتهوا عن شرب الخمر أيضا أحداث السنة الرابعة هذا كله في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أما في السنة الرابعة فقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بسرية لأبي سلمة رضي الله عنه في بدء السنة الرابعة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان طليحة وسلم ابني خويلد الاسديين يدعوان قومهما بني اسد لحربه صلى الله عليه وسلم وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ان طليحة وان سلمة من بني أسد يجمعان قومهما لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي وعقد له لواء وقال له صل حتى تنزل أرض بني أسد ابن خزيمة فأغل عليهم وأنسل النبي صلى الله عليه وسلم معه رجالا جمع النبي بعض رجال أرسلهم تحت قيادة أبي سلمة رضي الله عنه وأمره أن يذهب إلى أرض بني أسد بن خزيمة وقال أغغل عليهم يعني هاجمهم وأرسل معه رجالا لذلك فصار رضي الله عنه في هلال المحرم يعني في بداية السنة في هلال شهر الله المحرم حتى بلغ قطنا اسمه مكان فأغال عليهم فهربوا من منازلهم ذهب وصل إلى مكان فيه ماء اسمه قطن فهاجم القوم فهرب القوم امامه ووجد أبو سلمة إبلا وشاء فأخذها ولم يلق حربا ورجع بعد عشرة أيام من خروجه وجد أبو سلمة إبلا وبعض الغنم شاء فأخذها ولم يلق حربا لأن القوم هربوا عندما سمعوا به ورجع رضي الله عنه بعد عشرة أيام من صروجة هذا ابو سلم هو الذي قتل كعبا هو لا الذي قتل كعب بن الأشرف محمد بن مسلمة ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سجية ابن أنيس الجهني في بعد هذه السنة أيضا بلغه صلى الله عليه وسلم أن سفيان بن خالد بن نبيح الهذلي المقيم أن سفيان المقيم بعرنة يجمع الجموع لحربه هذا سفيان كان مقيما في مكان اسمه علنة وكان يجمع الناس لحرب النبي صلى الله عليه وسلم فأجسل لهم النبي عبد الله بن أونيسي الجهني وحده ليقتله طيب هذا عبد الله وحده ابن انيس ذهب لقتل هذا المجرم. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقول حتى يتمكن قال يا رسول الله سأحتاج إلى بعض الكلام فإن كما هي العادة يعني هذا هذه حرب فإذا ذهب رجل إلى قوم وقال جئت لكي أقاتلكم ماذا تظنهم يفعلون أنا جئت إليك لأقتلك وهذا سيفي في يدي ماذا تظن السامع يفعل فإن لن يوافق على هذا بل سيكون في الأمر القتال فسأله استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفول حتى يتمكن فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال انتسب لخزاعة يعني لا تقل لا تقل أنا من جهينة قل أنا من خزاعة قبيلة من قبيلة أخرى فخرج لخمس خلون من المحاجر ولما وصل إليه قال له سفيان ممن الرجل قال من خزاعة سمعت بجمعك لمحمد فجئت لأكون معك أنا من, من قبيلة خزاعة سمعت أنك تجمع لقتال محمد صلى الله عليه وسلم فجئت لكي أساعدك أردت أن أكون معك فهمنا فقال له خالد بن نبيح أجل نعم إني لفي الجمع له إنني الآن أجمع له جيشا فعلا فمشى عبد الله معه وحدثه وبدأ عبد الله بن أنيس يحدث من يحدث خالد يحدث سفيان بن خالد وسفيان يستحلي حديثه سفيان يعجبه هذا الكلام فلما انتهى إلى خبائه لما وصل سفيان إلى خبائه إلى خيمته التي يختبئ فيها ينام فيها فلما انتهى إلى خبائه تفرق الناس عنه ذهب رجاله الذين يجتمعون به وتفرقوا عنه فجلس معه عبد الله حتى نام فلما نام سفيان قام عبد الله وقتله ثم ارتحل حتى أتى المدينة ولم يضحكوا الطلب وكفى الله المؤمنين الكتاب طيب ذهب معه عبد الله حتى وصل إلى خيمته فهمنا؟ وبقي معه حتى نام سفيان فقام عبد الله وقتله ثم رحل إلى المدينة وعلم المشركون أن قائدهم قتل وعلموا أن هذا الرجل الغريب الذي كان معه هو الذي قتله فاتبعوه وبدأوا يبحثون عنه ولكنهم لم يدركوه وا الوصول إلى المدينة وكف الله المؤمنين القتال تفرق جمع هؤلاء المجلمين والله تعالى كف المؤمنين قتالهم يستحلي حديثه يستحلي ين يظنه حلوا يعجبه الحديث ثالثا صلية الرجاء ونحن قلنا من قبل إن الصلية هي الجماعة يلخوها النبي صلى الله عليه وسلم لسبب من الأسباب قد يكون قتالا قد يكون غير ذلك عددها قد يكون كبيرا وقد يكون قليلا فهنا رأينا سرية ابن أونيس كانت رجلا واحدا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن, ابن أونيس وحده سرية الرجيع في شهر صفر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عشرة رجال عيونا على قريش مع رهطي عضل والقارة الذين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون من يفقههم في الدين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه جمعه فخرجوا يسيلون الليل ويكمنون النهار حتى إذا كانوا بالرجيع غدر بهم أولئك الرهد ودلوا عليهم هذيل قوم سفيان ابن خالد الهذلي الذي قتله عبد الله بن منيس فنفروا إليهم فيما يقرب من مئتين رام واقتفوا آثارهم حتى قربوا منهم فلما أحس بهم الرجال السريه لجؤوا إلى جبل إلى جبل هناك فقال لهم الأعداء انزلوا ولكم العهد الا نقتلكم فنزل إليهم ثلاثة هذا قبيب رضي الله عنه وزيد بن تثنة وثالث نزلوا إليهم اغطروا بعهدهم وقاتلهم الباكون ومعهم عاصم غير راضين بالنزول في ذمة مشرك ولما رأى الثلاثة الذين سلموا عين الغد امتنع أحدهم فقتلوه وأما الاثنين فباعوا هما بمكة ممن كان له ثار عند المسلمين وهناك كتلاء وقد قال أحدهما وهو خبيب بن عدي رضي الله عنه حين أرادوا قتله قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي فهمنا؟ وذلك في جنب الإله وإن يشأ هذا كله في ذات الله تعالى وإن يشأ يبالك في على أوصال شلو ممزع نتكلم عن هذا في شهر صفر جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلنون إسلامهم من قبيلتين من قبائل العرب اسمها عضل اسمهما عضل والقارعة قبيلة عضل قبيلة القارعة جاء جماعة من القبيلتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرت الإسلام ثم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يعلمهم أمر الدين. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه ارسلهم مع هؤلاء القوم لكي يعلموهم الدين وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يراكبوا تحركات قريش أيضا عن ينظروا إلى قريش وماذا تفعلوا هل تستعد لقتال هل تجاهزه جيشا هل تفعل شيئا فأمر النبي بذلك وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عاصم بن ثابت رضي الله عنه أميرا على المسلمين العشرة هم تسعة وعاصم هو العاشر فجعل عاصما أميرا فخلج هؤلاء المسلمون مع من؟ مع المشركين من قبيلة عضل والكارة الذين أظهروا الإسلام وهم كاذبون فخلجوا يسيرون الليلة يسافرون في الليل ويقنون النهار وأما في النهار فيختفون لكي لا يعلم أحد بمسيحهم حتى إذا كانوا بالرجيع حتى إذا وصلوا إلى مكان اسمه الرجيع غدر بهم أولئك الرحض هؤلاء المجرمون انتظروا حتى إذا وصلوا إلى مكان اسمه الرجيع مكان فيه ماء فنقضوا العهد وأعلنوا أنهم غير مسلمين وأرسلوا إلى قوم من؟ إلى قوم سفيان بن خالد جهينة الذين قتل واحد منهم قبل مدة قصيرة قبل أيام أرسلوا إليه أرسلوا إلى قومه ودلوهم على هؤلاء قالوا إن جماعة من أصحاب محمد في هذا الموضع وهم قريبون منكم فخرج إليهم مئتا رجل من هذيل وهم عشرة الصحابة عشرة خرج إليهم كم؟ مئتان خرج مئتا رجل فهمنا؟ وهؤلاء الرجال معظمهم رماه يرمون بسهام واقتفوا آثارهم وبدوا يتتبعون الاثر على الآثار الاقدام حتى وصلوا إلى مكانهم اقتفوا يعني اتبعوا آثارهم حتى قلبوا منهم فلما أحس بهم رجال السرية لما شعر رجال السرية بأن هناك من يتبعنا لجؤوا إلى جبل هناك صعدوا فوق جبل يحتمون به فاجتمع الأعداء حول الجبل وحاصروهم ومنعوهم من النزول ثم نادوهم وقالوا لهم انزلوا يعني انزلوا في عهدنا ولكم العهد أن نقتلكم لكم عهد أننا لا نقتلكم فقبل ثلاثة من المسلمين بذلك فهمنا؟ خبيب بن عدي وزيد بن الدفنة وشخص ثالث قبلوا هذا قبلوا ماذا؟ قبلوا أن يستسلموا أن ينزلوا إليهم بشرط أن لا يقتلهم اما أما السبعة الباقون فقالوا لا ننزل على حكم مشرك سنقاتل ولا ننزل لكي يقول المشرك لنا أعفو عنكم أو اقتلكم أو غير ذلك قالوا لا نطيع مشركا فإنها إنزلوا ولكم العهد ألا نقتلكم فنزل إليهم ثلاثة اغتروا بعهدهم وقاتلهم الباقون أما الباقون فقاتلوا ومعهم عاصم عاصم بن زيد هو أميلهم غير راضين بالنزول في ذمة مشرك وهم لا يقبلون أن يكونوا تحت ذمة مشرك في ذمته يعني في مسؤوليته ولما رأى الثلاثة الذين سلموا عين الغدل طيب قتل السبعة وبقي كم بقي ثلاثة فهؤلاء الثلاثه وجدوا أن هؤلاء المجهمين لا يتركونهم بل يمسكونهم ويربطون إيديهم وأخدامهم فقالوا لهم قد كنتم إنكم لا تقتلوننا فتبين لهم أنهم كانوا كاذبين وأنهم غضروا به وغضرهم لا باعوهم لمن يقتلهم وقتلوا بعد ذلك أما واحد من الثلاثة واحد منهم قال أنتم خائنون للعهد غادرون لن أمشي معكم هيا يشدونه لم يذهب فقتلو إذا بقي معهم اثنان وقتل ثمانية فأخذوا الاثنين وباعوهما في مكة للأشخاص الذين قتل بعض أهليهم في بدر هل تشتري هذا الرجل من أهل المدينة وهو من الذين كانوا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يقبلون فاشتراهم الناس قال أما الاثنين لما رأى الثلاثة الذين سلموا عين الغدر لما رأوا الغدر والخيانة من هذا من هؤلاء امتنع أحدهم لم يقبل أن يذهب معهم فقتلوا وأما الاثنين فباعهما بمكة ممن كان له ثعل عند المسلمين أما الاثنين فهؤلاء قد بيعا في مكة لبعض الناس الذين لهم ثعل أثار يشبه القصاص فهمنا وهناك كتلا وقد قال أحدهما وهو خبيب رضي الله عنه حين أرادوا قتله هذا خبيب رضي الله عنه كما جاء في الآثار هو أول من سن ركعتين قبل القتل يعني قبل أن يقتل يقول أصلي ركعتين فهمنا وكتل خبيب رضي الله عنه ووضع على خشبة على صريب وربط عليها لكي يراه الناس فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه عمرو بن أمية الضمري لكي يفكه من هذه الخشبة فذهب عمرو وفكه فسقط خبيب رضي الله عنه من على الخشبة فخاف عمرو أن يكون سمع صوت هذه السفقة فابتعد وانتظر قليلا بعيدا فهمنا حتى يذهب ويأخذ خبيبا من عنده يأخذ جسمه بعد قتله فانتظر بعيدا ولكنه عندما رجع يبحث عن خبيب لم يجده وقدر الله تعالى اختفاءه قال قال خبيب رضي الله عنه لما أرادوا قتله قال ولست أبالي حين أقتل مسلما لا أهتم إذا قتلت وأنا مسلم على أي جنب كان في الله مصرعي يعني إذا قتلت في سبيل الله لا بأس عندي أن أموت على اليمين أو على الشمال أو أموت قائما أو جالسا ليست عندي مشكلة المهم أن أكون ميتا على طاعة الله تعالى ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وهذا في سبيل الله وإن يشاء إذا شاء الله يبارك على أوصال شلو ممزعي إذا أراد الله تعالى هو يبارك في جسم ممزع يعني مقطع والأوصال هي الأماكن الذي يجتمع فيها العظم فإن الله تعالى إذا قدر فإنه يحفظ الإنسان على كل حال وهنا قتل من المسلمين كم قتل عشرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا جدا لاجل هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتال هؤلاء القوم خاصة عضل والقاضي اللذان جاء وكذبا على النبي صلى الله عليه وسلم سريه بئر معونه وفي شهر صفر وقد و وفي شهر صفر وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو براء عامر بن مالك والمشهور بملاعب الاسنه هو الذي يلعب بالحربة يلعب بالرمح وهو من رؤوس بني عامل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد يعني هذا رجل دعاه النبي إلى الإسلام هو لم يسلم ولكنه لم يصب الإسلام لم يبتعد فلم يسلم قال ولم يبعد بل قال إني أرى أمرك هذا شريفا حسنا لو بعدت معي رجال من أصحابك إلى أهل نجد طيب فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخشى عليهم أن نجد فقال أبو براء عامل أنا لهم جار فأرسل, له النبي فأرسل النبي معه المنذر بن عامر في سبعين من أصحابه وكانوا يسمون الكراء لكثرة ما كانوا يحفظون من الكراء الكريم فصاروا حتى نزلوا بإجمعونه فبعثوا حرام بن ملحان بكتاب إلى عامل بن الطفيل سيد بني عامل فلما وصل إليه الكتاب لم يلتفت إلى الكتاب بل عدا على حرام فقتله ثم استصرخ على بقية البعثة أو بعثة أصحابه من بني عامل فلم يرضوا أن يغفروا جوار ملاعب مستسلخة عليهم قبائل العرب من بني سليم، وهم راعل وذكوان وعصية، فأجابوا، وذهبوا معه حتى إذا التقوا بالقراء حتى إذا قابلهم أحاطوا بهم وقاتلوهم وقتلوهم عن آخرهم بعد دفاع شديد لم لم يجدهم نفعا، لم ينفعهم نفعا لكل عدوهم ولكل ل كل تعدادهم ولكل ولم ينجو إلا كعب بن زيد وقع بين القتلى حتى ظن أنه منهم وعمل بن أمية كان في سلح القوم في سلحهم وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر القراء فخطب في أصحابه وكان فيما قال إن إخوانكم قد لقوا المشركين وقتلوهم وإنهم قالوا ربنا بلغ قومنا أن قد لقينا ربنا فرضينا عنه ورضي عنا وكان وصول هذه خبر هذه السلية وسلية الرجيع في يوم واحد فحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حزنا شديدا وأقام يدعو على الغادرين بهم شهرا في الصلاه قوم أيضا جاول النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم فهمنا وطلبوا من يعلمهم دين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معه رجالا كانوا سبعين رجلا يعلمون الناس الدين ثم أرسلوا حرام بن ملحان واحدا منهم أرسلوه بكتاب إلى عامل بن الطفيل سيد بني عامل فلما وصل إليه الكتاب لم يلتفت إليه بل قتل الرسول وهذا قبيح جدا عند العرب لأن الرسول يبلغ فقط فليس مسؤولا عن شيء حتى يقتل. فهمنا قتله ثم بدأ ينادي أصحابه هيا إلى قتال هؤلاء المسلمين فلم يرضوا أن يغفروا جوار ملاعب الأسنة قالوا بيننا وبين هذا الرجل معاهدات لا نستطيع نقضها فبدأ يصرخ على قبائل أخرى من العرب من لعل وذكوان وعصية بدأ يدعو قبائل أخرى من العرب فأجابوا وذهبوا معه حتى إذا التقوا بهؤلاء القجاي احاطوا بهم ذهبوا واحاطوا بهذا الفريق من المسلمين وقتلوهم جميعا ولم ينج منهم إلا كعب رضي الله عنه كعب بن زيد فإنه ضرب ضربه شديدة حتى وقع بين القتلى هو وقع بين الذين ماتوا بين القتلى رضي الله عنه حتى ظن أنه منهم يعني من يراه يظنه منهم أصابه الدم وقد وقع على الأرض فهمنا فلا يظن أحد إلا موته من هذه الدمية من المشفقين الذين قتلوه تمام هذا ما حدث في هذه الصلاية وكان فيها حزن زيادة على حزن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت في نفس وقت سرية الرجيع ففي سرية الرجيع قتل عشرة وهنا قتل كم سمعهم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى غزوة بني النضير غزوة بني النضير يقول المصنف رحمه الله تعالى يا لله ونقول يا الله أيضا يا لله أصبب الصغاثة وأسلوب تعجب أيضا ما مأس عاقبة الطيش الطيش هو عدم تحكيم العقل هذا يكون في الشباب كثيرا يكون نقول شاب طائش يعني لا يحكم عقله هو يسرع إلى فعل الشيء ثم يندم بعد ذلك عدم تحكيم العقل الشباب الذين يسرعون بالسيارات الذين يركبون الدراجات ويلتفعون بها يرفعونها ثم يسقطون فإذا سقط أصيب وربما مات فهمنا بأي سبب الشباب الذين إذا أخبرته قال وزيد كذا قال عمل كذا سأضربه سأقتله وتجده يصلع إلى فعل الشيء ولا يحكم العقل ليس له حكمة هذا يسمى طائش ما أسوأ عاقبة الطيش هذا الطيش عاقبته ليست بجيدة فقد تكون الأمة ملتاحة البال هادئة الخواطر أحيانا تكون الأمة البال هو العقل ملتاحة البال تكون هادئة العقل أمة مطمئنة ليس فيها ليست عندها مشاكل هادئة الخواطر خاطرها مثل عقلها أيضا هادئا يكون عقلها هادئا حتى تقوم جماعة من رؤسائها بعمل غدر يظنون من ورائه النجاح فيجلب عليهم الشرور ويشتتهم من ديالهم بعض الناس يكونون آمنين مطمئنين فتجد واحدا منهم يسبب شيئا تجد جماعة منهم تسبب شيئا فهذه الجماعة التي تسبب شيئا تجر الضرر على كل القوم فتسبب لهم هلاكا وتشتيتا من ديالهم يعني تفرقا في البلاد المختلفة وهذا ما حصل ليهود بن النظير حلفاء الخزر هذا الذي حصل ليهود بن النظير أنهم كانوا آمنين مطمئنين في أرضهم وكانوا يجاورون المدينة وكان بينهم وبين المسلمين عهود يأمن بها كل منهم الآخر هناك عهود بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لا يقاتلهم وهم لا يقاتلونه والأمر مطمئن لكن بني النضير لم يوفوا بهذه العهود حسدا منهم وبغيا بني النظير لم يوفوا بعهدهم الذي عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه فبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وبعض أصحابه قيل هو وأبو بكر وعمر لما كانوا في ديار بني النضير إذ اتمر جماعة منهم على قتله يعني اتفقوا وخططوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ واحد منهم صخرة أن يأخذ منهم رحا الرحا هي الحجر الذي يطحنون به القمح أن يأخذ واحد صخرة عظيمة هي الرحا ويلقيها على النبي صلى الله عليه وسلم من علو مكان مرتفع فأطلع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أخبر النبي بذلك أخبره الوحي فهمنا؟ أخبر الوحي النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وتبعه أصحابه ثم أرسل النبي إليهم محمد بن مسلمه يقول لهم اخرجوا من بلادي فقد هممتم بما هممتم من الغدر اخرجوا من البلاد فإنكم قد هممتم بماذا هممتم بالغدر فاهمنا نعم هممتم يعني نويتم،, نويتم الغدر وبدأتوا مشهور في, في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في المدينة إذ رجع إليه رجلان من المسلمين إذ رجع إليه رجل من المسلمين قتل اثنين من المشركين وكان هذان الرجلان قد عاهدا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن المسلم يعلم بأمر هذا العهد طيب فلم يكن يعلم بهذا فقتل من يقال إنه سبحان الله نسيت الاسم طيب المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بموجب العهد بينه وبين اليهود أنه إذا كانت على المسلمين دية فإن اليهود يدفعون فيها يساعدون في جمع الدية والعكس أيضا إذا كان على اليهود دية فالمسلمون يشاركون في ذلك فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يطالبهم بهذا العهد، وأننا قد أصبنا دما خطأ لم يكن مقصودا وعلينا أن ندفع دية هذين الرجلين فقال اليهود نعم هذا صحيح أهلا ومرحبا يا أبا القاسم تفضل فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى جانب حائط إلى جانب بيت حتى يدبر اليورد أمرهم في هذه المسألة فاتفق جماعة منهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذوا حجرا وأن يصعدوا هذا البيت الذي يجلس النبي صلى الله عليه وسلم بجواره فيرمونه عليه فإذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم استراحوا منه كانت هذه فكرته رتبوا الأمر لهذا فبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس وهم يفعلون هذا الفعل إذ أخبره الوحي أنهم يخططون لقتلك فقام النبي صلى الله عليه وسلم مصرعا من بني النظير ورجع إلى المدينة وانتظر أصحابه رجوعه لا يدرون إن ذهب انتظروا رجوعه فلما لم يرجع ذهبوا. ولما رجعوا إلى المدينة أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث وأنهم كانوا يخططون لقتله ثم أرسل إليهم محمد بن مسلمة يقول لهم خرجوا من هذه الأرض فإنكم خائنون ناقضون للعهد الذي عاهدناكم عليه يقول المصنف إذ الحزم الحزم هو الشدة هو قوة رأي إذ الحزم كل الحزم أن لا يتهاون الإنسان مع من عرف منه الغدر؟ الحزم أن يكون الإنسان شديدا لا يتهاون لا يتساهل مع شخص عرف أنه غادر أنه خائن أنه كاذب الحزم كل الحزم أن لا يتهاون الإنسان مع من عرف منه الغدر. فتهيأ القوم للرحيل فاستعد الناس للذهاب هم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف خطتهم وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انذرهم بنقض العهد أنتم نقضتم العهد وعليه فلا عهد لكم عندنا فاستعدوا لتهيؤ يعني استعدوا للرحيل استعدوا للذهاب فأرسل إليهم عبد الله ابن أبي المنافق أرسل إليهم أين تذهبون قالوا حدث كذا وكذا ونحن لا يمكن أن نبقى بالمدينة بالمدينة بعد هذا الفعل وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلينا يحذرنا ويأمرنا بالخروج فقال لهم عبد الله بن أبي كيف تخرجون وأنا موجود ابقوا في أماكنكم ولن يستطيع المسلمون قتالكم لئن قتلتم لئذا قاتلكم المسلمون سنكون معكم سنقاتل معكم سنكون معكم ضد المسلمين قال لئن اقوتلتم لان اخرلتم لنخرجنا معكم ولا نطيع فيكم احدا أبدا وان قوتلتم لمنصرنكم إذا قاتلكم المسلمون سنقف في صفكم وسننصركم فبعد ما كان اليهود ينوون الخروج من سد وسوس لهم هذا المنافق فظنوا فارسل اليهم اخوامه المنافقون يقولون لا تخرجوا من دياركم ونحن معكم لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا لا نطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيكم وإن كتلتم إذا قاتلكم المسلمون لننصرنكم سنكون معكم ننصركم ونساعدكم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم والله يشهد إنهم لكاذبون والله سبحانه يشهد بكذبهم هؤلاء المنافقون يتكلمون هذا الكلام معهم ولكن في الحقيقة لن يفعلوا ذلك قال الله سبحانه لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن كوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم حتى إذا حاولوا المساعدة لا يولون الأطبار سيهربون ويلتفتون ثم لا ينصرون ولكن اليهود طمعوا بهذا الوعد. طمع اليهود أن يحدث هذا الوعد وطمع لكلام من لكلام عبد الله بن أبى. طمعوا بهذا الوعد وتأخروا عن الجلاء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لقتالهم. أمر المسلمين بالتهيؤ يعني بالاستعداد لقتال المشركين لقتال اليهود. فلما اجتمع الناس خرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم إلى بني النضير، واستعمل النبي على المدينة عبد الله بن عبد الله ابن أم مكتوم، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم جاية لعلي بن أبي طالب. أما بني النضير، فتعادت اليهود تحصنوا بحصونهم، بدأوا يدخلون في حصونهم في قراهم ويغلقون الأبواب. تحصنوا في حصونهم، وظنوا أنها مانعتهم من الله. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ستة ليالي حاصرهم النبي ستة ليالي يحاصرهم يعني يحيط بهم لا يستطيعون الدخول ولا الخروج ثم أمر النبي بقطع نخيلهم ليكون أدعى إلى تسليمهم أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع بعض شجر التمر وأن يحرق ونحن كلنا من قبل هذه الحصون هي أماكن المبيت هي أماكن السكن. فهمنا أما أسواقهم وأما مزارعهم وهذا فتكون خارج الحصون خارج البناء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع بعض هذه الأشجار شجر التمر، في النخيل وبحرقه، لأنهم إذا رأوا هذا يحرق شجرة الطمر النخلة لا تثمر في يوم وليل شجرة الطمر تزرع اليوم تثمر بعد سنوات بعد عشر سنوات بعد سبع سنوات حتى تبدأ في, في الإثمار فإن ولا يشتد إثمارها إلا بعد ذلك يعني بعد عشر سنوات بعد خمس عشرة سنة عند ذلك يشتد ثمرها تكون في ماذا في أفضل حال فإذا قطعت في يوم فمتى تزلع شجرة جديدة ومتى تنبت فإن متى تنبت ومتى تثمر فالأمر طويل فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خافوا وقذف الله في قلوبهم الرعب ألق الله الرعب في قلوبهم ولم يروا من عبد من عبد الله بن أباي أي مساعدة لم يجدوا من المنافقين مساعدة كما كانوا يعدونهم لم يجدوا شيئا من عبد الله بن أباي بل خذلهم كما خذل بني قينقاع من قبلهم كان عليهم أن يتعلموا فقد حدث مع بني قينقاع شيء من هذا فخذ لهم كما خذ لبني قينقاع من قبلهم فسألوا رسول الله أن يجليهم قالوا يا رسول الله اتركنا نخرج من ماذا؟ نخرج من المدينة وأن يكف عن دمائهم وأن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا آلة الحرب لهم أن يحملوا معهم أموالهم يأخذوا أولادهم ونساءهم ويتركون أدوات الحرب يأخذون أموالهم له تجار له مال له كذا يأخذ ولكن آلة الحرب من السلاح لا تؤخذ فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك وفعل وصار اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم كي لا يسكنها المسلمون فكان اليهود يهدمون بيوتهم بأيديهم ويقطعون الشجرة بأيديهم وكانوا من استطاع أن يحمل أبواب البيوت ونوافذها كانوا يحملون كان يهدم البيت ويأخذوا أبوابهم فهمنا لكي لا ينتفع المسلمون بشيء منها ولما صار اليهود لما صار نزل بعضهم بخيبر ومنهم أكابرهم حيي بن أصطب وسلام بن عبد ومنهم من صار إلى أذرعات بالشام وأسلم منهم اثنان يمين بن عمرو وأبو سعد بن وهب طيب لما خرج اليهود ذهبوا إلى خيبر خيبر في طريق الشام فمنهم من سكن في خيبر ومنهم من استمر بعد خيبر فسكن في أذرعات أذرعات هي على حدود بلاد الشام أو هي داخلة في حدود الشام فهمنا؟ فحيي بن أخطب وسلامه نعب الحقيق من كبار يهود بن النظير نزل في خيبر وسنعرف كصتهما بعد ذلك ومنهم من وصل إلى أذرعات وأسلم رجلان من اليهود ولم يخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ من بن النظير لم يخمس يعني لم يقسمه خمسا كعادة الغنيمة لماذا؟ لأن الغنيمة هي التي وقع فيها قتال، أما هذا فلم يقع فيه قتال. ذهب المسلمون فاستسلم المشركون ولم يحدث قتال، وهذا لا يسمى غنيمة، عند ذلك يسمى فئاً. وحكم الفئة أنه للنبي صلى الله عليه وسلم كاملة. فلنا فيقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين فقراء مسلمين، الفقراء والمساكين وذو الكرب فلنا. يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس عامة ليس بين الجيش خاصا. في الغنية تقسم الغنيمة خمسة خمس يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأربعة أخماس تقسم على الجيش الغازي على الجيش فقط وهذا الخمس يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيقسمه على الفقراء والمساكين ومثله. أما الفيء فيقسم كاملا على الفقراء ولا يعطى لأهل الجيش خاصة، وإن كان من أهل الجيش من هو فقير أخذ منه، أخذ لأنه فقير ليس لأنه مقاتل. قال المصنف ولم يخرمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ من بن النضير فإنّه فيور، لم يوجف، لم يوجف عليه بخيل ولا لكاف، يعني. لم يحرك عليه الخيل والركاب بقتال، فما أوجهتم عليه من خيل ولا ركاب الخيل هي معروفة هي الفرس والركاب هو ما يركب غير الفرس الجمل. ومثل هذا يكون لمعدات الحرب وللرسول يطعم منه أهله ولذو الكربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كما قال الله سبحانه في قسمة الفيء قال ما أفاء الله على رسوله الفيء الذي أفاء الله تعالى على رسوله ما حكمه من أهل القرى من أهل هذه الأماكن قال فلله وللرسول طيب قسم منه يذهب في, في سبيل الله في تجهيز الجيش في, في بناء المساجد في أعمار مصالح المسلمين العامة فلله وللرسول هذا قسم ولذن قربة لأقارب النبي صلى الله عليه وسلم واليتامى هذا فريق ثالث والمساكين هذا فريق رابع وابن السبيل هذا فريق خامس هؤلاء يعطون من هذه اليتيم الذي مات أبوه المسكين الذي لا يجد طعاما يكفيه ابن السبيل هو المسافر الذي فقد ماله مسافر في بلد وهو غريب فقد ماله أو انتهى ماله ماذا يفعل يأخذ من هذا حتى يستطيع أن يعود إلى بلده طيب ما فائدة ذلك؟ ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك لكي ينتقل المال بين الناس. إذ لو كان المال يعطى للجيش المقاتل فقط، فإنه فيذهب الرجل المجاهد القوي يذهب إلى القتال فيحصل على غنيمة. فيشتري من هذه الغنيمة سلاحا ويشتري فرسا فيذهب إلى القتال فيأخذ غنيمة أكثر ويأخذ غنيمة ثالثة. طيب هذا المسكين الضعيف الذي هو أعمى أو أعرج أو مريض أو كبير السن أو صغير السن أو المرأة الذين لا يستطيعون الذهاب إلى الجهاد متى يأخذون شيئا من المال متى يعطون متى يتصدق عليهم فجعل الله تعالى لهم الفيئة فهذا الفيء قال الله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم لكي لا يدور المال بين الأغنياء فقط دولة يعني متحركا دائرا لكي لا ينتقل المال بين الأغنياء فقط هذا رجل الغني يذهب هذا الرجل الغني الذي معه الملايين يذهب لكي يشتري سيارة من أغلى أنواع السيارات صحيح هذه السيارة من أين يشتريها من مسكين لا يشتريها من رجل هو غني أيضا وهذا الغني أيضا عنده دكان للسيارات و يأخذ هذا المال ويذهب إلى طبيب لكي يعالجه فيذهب إلى أفضل الأطباء الذين هم الأغنياء أيضا ويريد أن يشتري بيتا أو أن يبني بيتا فيذهب إلى أغنى البنائين أو أفضل البنائين فتجد المال يدور بين الأغنياء فقط فهمنا؟ فالله تعالى قدر هذا لكي لا يكون المال دائرا بين الأغنياء فقط فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفيء فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وردوا, وردوا وهم ردوا يعني أعادوا لإخوانهم من الأنصار ما كانوا قد أخذوه منهم أيام هجرتهم أخذ بعض المهاجرين من هذا الفيء فوجد المهاجرون وقد كانوا فقراء وجدوا فرصة لكي يدفعوا للأنصار شيئا مما ساعدهم الأنصار به لأن الأنصار ساعدوا المهاجرين في أول الهجرة فوجد المسلمون المهاجرون شيئا من العطاء وملكوا شيئا من المال يدفعونه لإخوانهم الأنصار وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أرضا يزرعها لنفسه صلى الله عليه وسلم ويدخل منها قوت أهله عاما أخذ النبي أرضا كان للنبي من ذلك أرض يزرعها وما نبت منها يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم منه طعاما لأهله يبقى معه عامل يدخل يحفظ طيب هذا آخر ما أراد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الغزوة في غزوة بني النظير نقف بإذن الله تعالى عندها وننتقل إن شاء الله تعالى إلى غزوة ذات الرقاع في الدجس القادم جزائكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أهلك استغفرك وعتوه إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته